Al-Syyxal Al-Rajid Oh mm -hmm. judged لا نسعونا قليلا لو او انا كللا لا All و بيس بسمع تي يا رو بي و ما بعي لو بو ما علينا ليقول どうぞقوم <中>